غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون ف ش ي ر ا ونذيرا ف أ ع ر ض أ ك ث ر ه م فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا اليه وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا اليه وفي آذاننا, وقر وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل إنما ب ش ر م ث ل إلي ك م م يوحى أ ن الله إ ه ك م إ و الرحمن الرحيم إ ه و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 قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها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 موسوعه ا ل ن ا ت ع ب د و ا إ ل ا ا ل ل ه ق ا ل و ا لو م الاسلاميه ك فإنا بما أ ر ت ف ف ر و ن أ ا ع د ف ا س ت ك ب ر و ا في ا ل أ ر ض ب غ ي ر ا ل ح ق و ق ا ل و ا من أشد م ن ا قوة و أ ل م ي ر و ا أن ا ل ل ه الله ذ ي خ ق م منهم هو قوة و أشد ك ا ن بآياتنا و ا ي ج ح د و ن ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا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 حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ا ا ق ل و ق موسوعه النابلسي ذ ي أ ء و للعلوم أ الاسلاميه إليه ترجعون و م ا كنتم ت س ت ر و ن أن ي ع ه د ع ل ي ك سمعكم م ن ا ب ل س ي للعلوم أبصاركم و أبصاركم ا ل ا س ل ا ي ع ل م ولكن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 وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناها افزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إ ن ه م ك ا ن و ا خ ا س ر ي ن